حديث عديد المحاكمة حديث عديد المحاكمة من, من أطاع العلماء والأمراء ما أحلى الله حديث أهلا الله نقرأ اسم الباب ثم نتقلها إن كان يعمل لكم في تشريك الله. محمد ابن عبد الله وعلى آله وأطفاله وإزواجه وذريته أما بعد ف... فكان موقفنا قبل شهر رمضان لهذا العام العام التاسع عند باب من أطاع الغلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله في تحليل ما أحلى الله وشرحنا اغلب الباب وتوقفنا عند حديث عدي بن حاتم حديث عدي بن حاتم قد حسنه العلامة الألبانية رحمه الله تعالى وا واسناده فيه كلام ولا يخبرني الان سبب تحسين الشيخ الالباني لا او بمعنى ادق لم أقف على سبب تحسين الشيخ الالباني لو نوقط سنه حين في تعليقه على مشكات المصابيح ولم يبين سبب تفحيطه أو تحسينه الحديث والذي ينظر في الإثناد يرى أن الإثناد فيه كلام ولكن الذي يعنينا معنى الحديث ففضح الحديث فالحديث نعم يتكلم عن الذين يحلون ويحرمون من دون الله والحديث يتنزل بالأصالة على علماء السوء وليس على الحكام فاحتجاز الخوارج من أصحاب تيقض في هذا الزمان مثل هذا الحديث على انزال التكثير الأكبر ومن حكم المسلمين دون الرجوع لتفصيل التلف ليس في حجه ونحن الحديث اولا كما بينا لا يعني لا علاقه له بالحكم بل إن, ان يعني طبقنا الحديث بحذافيره ما كان التكفير اولى به هؤلاء العلماء الذين يزينون هذه القوانين او هذا الحكم من غير ما انظر الله ولا كانوا من اولى بهذا ولكن الامر كما بيان الامر يتعلق بالاعتقاد ليس مجرد الحكم العملي الذي يكون على سبيل المخالفة العملية عن معصية ليس عن اعتقاد يعد عبادة لمن فعل هذا لأن الآن الحكام إذا حكموا بهذه القوانين الوضعية التي هم يعلمون أن بعضها يخالف فارع الله هل هم فعلوا ذلك من تحليل ما حرم الله او تحريم ما الله والذي يظهر ان اغلب حكام المسلمين او على الاقل مثلا في بلادنا هذا نكر لم يقع هذا من باب اعتقاد او من باب تحليل ما حرم الله ما او تحريم تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله بل هو ما بين شبهة وشهرة ف... فمسألة التحريم والتحليل هذه مسألة أعظم والقوم لا يفهمون الفارق فلو طبقنا فهمهم نحكمنا بالكفرة الأكبر على كل وطاق المسلمين وبهذا نكون ولزنا في منهج الخوارج لأكملها فهم الآن يقولون نحن نفرق بين الحاكم والمحكوم فنكفر الحاكم ولا نكفر المحكوم لماذا؟ ومن سبقاكم إلا هذه التفرقة فالآية عامة ومن لم يحكم بما الله فأوليك هم الكافرون هل هذه تتنزع على الحاكم أو على, على ولي الأمر الأكبر فقط لا هذه عامة كل من حكم بغير أنظر الله سواء كان يعني هو ولي الأمر الذي له سلطة العامة على بلاد الإسلام او سواء من كان تحتهم من لهم ولايات جزئية من وزراء او من رؤساء مناطق أو او من ولاة الأمر في البيوت من الآباء آه. لما ليس الأب يعد ولي, يعد ولي أمر بيته فعدو الحاكم على بيته <تصفيق> الآن ولي الأمر هذا الذي قد يعني يتساهل في انزال ابنته بغير الحجاب الشرعية او يدخل إلى بيتيه بعض المنكرات من الصور ومن أجهزة الفساد او يتعاطى خرب هذا الدخان او يتعاطى غيره من المعاصي بل قد يأمر ابنهم بالمعصي بل قد يأمره بطرق الصلاة أحيانا يصل الأمر به فإن كنتم صادقين فلا تفرق فهذه الآية تنطبق على هذا الأرض إنه حكم بغير ما أنزل الله في بيته أليس كذلك؟ ومن أجل هذا كانت فرقة التكثير والهجرة الذين يعد يعدون من غلاف ومن أجل بهذا الزمان أصدق من هؤلاء الذين يتمسحون بالثلاثية وهم ليسوا منها لأن فرقة التكسير والجنة تبططوا الحكم على الكل ما تركوا أخذوا فكما فعل الخوارج والأوائل كفروا أصحاب الكبار والعصاة الأجمال وكفروا آباءهم وكفار أم هاته <تصفيق> التزموا بما يعني حرروا <تصفيق> لأن كل من حكم المغيره وأنظره هو كافر الكفرة الأكبر فكل هلأ عندهم حكمه وغيره وأنظره <تصفيق> والكل يحتاج بمسك هذا الحديث والحديث لا علاقة لهم بفهمه إن صحا إنما الحديث يتكلم عملا دع الناس إلى عبادة نفسه نحو سرعون ويصدق هذا أيضا على من يسمى بكمال أتطر هذا أتطر الذي بالفعل أحل ما حرمنا وحرم ما أحل الله اعتقاده ودعناه إلى طرق شرع الله على فقال لا اسلام لا نريد أن نطبق هذا الإتلام ومن أجل هذا قام بإلغاء كل ما يمد او يربط أهل البلاد عندهم تركيا بالإسلام فألزمهم بطرك الحجاب وألزمهم بطرك الآذان باللغة العربية وألزمهم أن يعودوا إلى تاريخ أجدادهم من أهل الشرك والكفر وأن يتركوا تاريخ الإسلام بالكلية وألزمهم بأشياء كثيرة وأظهر اعتقاده بلا ثورية أنه لا يريد الا وأنه يكره شرع الله عزيزه لا يريد أن يطبق شرع الله صراحة وهذا لا طبق على كثير من الحكام بخلافهم من أتوا بعدهم لأنه ما أظهروا هذا العناد أو هذه المعاندة الفريق بشرع الله بل بالعكس بل إن أحدهم يعني كما جاء عنه من أكثر من مصدر كان يفع قبل أن يقتل إلى العمل على تطبيق شرالات واجهة بل هو من أول من غير دستور هذه البلاد وجعل دستور الرسم من البلاد ودينه الإسلام والرئيس أستاذات رحمه الله من من حكمت عليه هذه الجماعات الهنجية بالكفر والتحلو دمه غير فق هذا الرجل وإن كان عنده ما عنده من امور خالف في أشترى نعم صحب معطية لكن ليس كافرا كيف يكون كافرا هو الذي حمى هذه البلاد من كيدي اليهود هو الذي رفع قول الله أكبر فوق رؤوس الأشهاد وقاتل المسلمون تختر يبي بهذه العزيمة والنية لأن الله هو الأكبر أن الله أكبر فوق كل شيء هو الذي أقام المساجد في كل السكنات العسكرية وكان يأمر الجنود الصلاة <تصفيق> وأخذ يعد العدة قبل أن يقتل كي يقوم بتطبيق الأحكام الشرائية بالتدريس كما ذكر عنه هذا أفتقا بل كان يلوم من كان يعتبرهم هو الغلماء عندهم يعني كان حوله طائفة ممن هم يغطبرنا الغلماء عندهم ولا يعرف إلا, إلا هم ومعظور وليس بعالم فكان يلومهم لماذا إن أنتم تتباطؤون في تبييز الأحكام والشرايا حتى تطبق ولكن للأفر كان هناك من المنافقين الذين كانوا يحلون بينه وبين ذلك حتى ضبر اليهود ومن خلفهم الراطبة الشيعة ومن خلفهم أهل الكفر والشرك أمر مقتله أخير مع الله لما علموا أنه على وسط القيام بهذا الأمر مثال وهذه من الحقائق التي تخفى على الكثير وأنهم قتلوا السيدات رحمه الله تعالى أولا لما حققوا من نصر ساهق على اليهود ما كان المسكمون في, في هذا الضعف يحلمون دي وفي الجانب الآخر سعى على قدر ما عندهم من علم ومن أسباب إلى إصلاح أفوال هذه البلاد وإن كان وقع في مخالفات لجهل لشهوة لشبه نعم ولكن ما كان يعني تعتقد أن وقع أفضل من لا بل هذا الله أعلم دهاني وقد أفضى إلى ما قدر والله حسيبه ولا مزكيه على الله عز وجل. ولكن الذي نحن نقوله لهؤلاء أنتم قد غاليتم غلوا شديدا سازمتهم حتى صيرتم الكبيرة شركة وصيرتم الشركة لا اهمية له فاعكستم القضية فصيرتم كبيرة الحكم بغير ما الله هي الشركة الاكبر والاعظم كهذا الزمان واذا حدثتم عن الشرك الاكبر الحقيقي لوّوا رؤوسهم ورأي ضهم فضونهم السفيرون فمثلكوا طريق وما ومعارفوا التوحيد فضل عن الشرك فأخذوا يخبطون خبط عشواء فضلوا وأضلوا وأبتدوا الفساد العريض في بلاد الإسلام فلو طبقنا هذا الحديث لكانوا من اولى من يطبق عليهم فاستحلوا ما حرم الله من دماء المسلمين بغير حق واستحلوا اموال المسلمين بغير حق فلو لو عاملناهم بمنهجهم لكانوا اولى بالتكفير ومع ذلك اننا لا نتعامل اي شيء الحديث يتعلق بمن استحل او احل ما الله فمثلا اذا قال الحاكم ان الخمر حلال اشرب الخمر ان الله لم يحرم الخمر هذا هو الاستحلال الاعتقادي الذي ظهره برسانه اما ان يسمح او يأذن زي الخمر هذا دليلا على انه يعتقد سل الخمر هل الذي يشرب الخنب هل الذي يشرب الخنب يستحل الخمر اعتقاديا هل مجرد مباثره المعاصيه تدل على الاستحلال الاعتقادي لا كذلك هذا الباء الذي يضيع الدخان او يضيع زجاجات الخنب احيانا من امثلي هل هذا يعد مستحلا للاستحلال الاعتقادي لكن وقع وقع كبير مكبر الذنب نعم <تصفيق> فكذلك هذا الحاكم المسلم اجلنا عن هذا ليس اعتقاد ولكن عن ايشان عن شبه وقع له او عن شهوه ولكن اذا صرح بل الزام الناس قال عليه يجب عليكم أن تشربوا الخمر لان الخمر حلال وعاقب بلن يحرب الخمر وقال وضربه حتى يقر إن الله لم يحرم الخمر هذا, هذا واضح لأنه قد استحل نحرم الله أعتقادية لألزم الناس بهذه العقيدة الباطلة لأنه قال عليكم أن تعتقدوا إن الخمر لم يحرم إن الخمر حلال أحله الله وعذا ابنكم صنعه كمال أتى ترك في تركي فكان يفعل نحو هذه الأفاعيل فكان يجاهر باعتقاده في تحريم ما أحلى الله في تحليل ما خرم الله ولذلك اجتمع الغلماء عليه على تكسيره وعلى عدم يعني السكوت عليه فما أشبه كمال أتاترك بهذا السبائي عبدالله من السبأ اليهودين الذي ذخل إلى الإسلام يفسده باسم التشيع الأل البيت ولكن أتاترك أتى بوجهة جديدة في أفسد الإسلام وكان بلا شك أخف شر من أبد الله بن سابق فإن أتاترك أمره ظهر وشره وغرف لكل المسلمين أما ابن سابق هذا تظاهر بواجهة دينية كما يقول من حبة أل البيت ومن أعدى عداء أل البيت يعني هذه يعني وجرب اشارات لكم حتى ايه حتى تقوم الامور على وضعها الصحيح هذا ها نعم هذا يخالف حكم الله ليس وجل ليس دليلا كافيا من حكم الاستحلال والاعتقاد لأنه ما بين جهن وشبه يعني الذي وضع هذه القوانين أساسا كما تعلمون ليس مثلا الحاكم الحالي مثلاً ليس ولجسمة هذه القوانين أو أمر بها ولكنه أتى عليها هكذا هذه القوانين كانت أخذت من بقايا تشريعات الانجليز هو الذين اول من فصل المحاكم الشرعيه عن دوله عن يعني المحاكم المدنيه او يعني صير المحكمه لجزءين وكان هذا في عهد الملك فاروق فهم والله كان الملك الملك فاروق كان يعني اخرصلت يكسر لنا وإن كان في نفسه نعم كان فيه ما فيه ولو كان صبر عليه هؤلاء الإخوان المفسدين المفسدون كان حال هذيذة أخصى أح مما نحن فيه من محيط الاجتزام مصرع الله فلو رجعت إلى آخر طبع لكتابي بسع البذن اقرا ما, نقل... ما نقلته عن العلامه محمد حمد الفقي رحمه الله تعالى <تصفيق> في كيفيه مخاطبته للملك فاروق وفيحثه على الالتزام شرع الله وفي ثنائيه على بعض افعاله فكان الملك الملك فاروق له مجلس لا فقط يكون مجلسا اسبوعيا او في كل فتره يقرا عليه في صحيح البخاري حماه الله تعالى كان كذلك تحكى عليه في الجنه حكايات كثيره تدل على شيء من القذور والمقطيه نعم ولكن الرجل كان يظهر التعظيم الشرعي انه يظهر تعظيم السنه ولكنه كان عاطيا جاهلا صاحب شهوه شهوه الملك وشهوه الدنيا <تصفيق> وكان كذلك اهل الكفر يعني يحيطون به حتى يكتذبوا حتى زهدوها عليه وعلى اهل المالي. فلم يجد الا البطانه السيئه للاسف ولكنه قد كان وكان لهم من اول ما ما كان لهم يعني الطوله عليه كانوا ينطقون ولكن يعني الشهيد يعني برتبته انهم ومن أغلب قوانين هذه البلاد مصر الذي وضعاهم <الـ> الكفرة من الإنجليس هم الذين ألزمون بهذه المحاكمة المدنية <محطة> حتى قامت الثورة وجاء الرئيس جمال عبد الناصر فبدلا من أن يجد النصحة والتوجيه من حزبه الذي كان ينتمي إليه حزب الإخوان المسلمين كان عضوا نشيطا فيه جمال عبد الناصر وكان صديقا مقربا لسيد قبض فبدلا من أن يقوم سيد قبض بنصح جمال عبد الناصر بالرجوع إلى الكتاب والسنة أخذ يزينه الاشتراكية باسم العدالة الاجتماعي الإسلامية وحتى وقع جمال عبد الناصر في حجائل الاشتراكية وتبقى ظل منه ان يتماس الاسلام كما زين له هذا سيد قبر وكما زين هذا من قبل حسن البنة فمصدر الاشتراكية التي حكمت نصر عدد من السواد كان حزب والاخوان ليس جمال عبد الناصر فقط ثم اتى الرئيس الاستاذ رحمه الله فسائما وعليما فساد هذه الاشتراكيه ولا تخالف الاسلام وانا الاسلام ف فقام بجهاد الاشتراكيين حتى نعى هذه الاشتراكيه على قدر ما يستطيع من هذه البلاد واحل محلها ما ورآه أقرب إلى الإسلام على حزب سهنيه وعلى حزب ما كان يعني يحيط به من إيش من الأمور التي يعني لم تتفلع الفرصة الكاملة لتطبيق شرع العز وجل لأسباب قد يكون له العزر في بعضه وقد يكون ليس له العزر في البعض الأخر أشهد أن الاستبداد كان أول من ايه من جعل الماده الاولى لدستور هذه البلاد ان الدين الرسمي هو الاسلام <تصفيق> والنظر إلى الرئيسي للتشريع اظهر وله الصريح للإسلام ولو كان يبغض الإسلام ما كانت ما كان أحد يلزم بوضع دينك ليس ملزما بوضع لو كان هو كما يقول هؤلاء الخوارج <تصفيق> انه كان يبغب شرع الله واتوا بعض كلمات له كما ذكرنا قد يكون نطق بها اما عن جاهل واما عن شبهة نحو مثلا كلمات قد قالات حق الحجاب الشرعي او قد يكون قلات حق النقاض جهلا منه او بسبب شبهة عرضت له ولم يجد من يبين له او من ينصحه في مثل هذا اللي. بل وجد من يكثره فازداد ايه شبهة على شبهة زاد زهلا على جهل. لا. لا ولا. الحج على زهله بل إن السادات هو هو يعني اول من اطلق يد هؤلاء المخربين ما دينا كان هو يظن tim انهم يرفعون رايه الاسلام هو الذي مكنه من الجامعات ومكنه من الهيئات والشركات هذه الجامعات الإسلامية التي كان الإخوان يمثلون العصب الرئيس فيه حتى يحاربوا الاشتراكين وحتى يحاربوا الشيوعين فرغم أنه الذي مكنهم عبدوا يا... الأيدي التي انتدت إليهم وقتلوه وقتلوه جئعاز من اليهود او نعم بإعادة من الرافضة الشيعة هم قد حبكوا العملية الإجرامية <تصفيق> ونجحوا نعم أن يضربوا هذه الزباب بعض بعضهم بعض فقتلوا السادات الذي كان يعد من اكبر الرؤساء المسلمين عداء لهم سواء كان اليهود او الرافضة الشيعة فلما قامت هذه الصورة الكومينية كان من اول من تصدى لها وحضر منها السادات وقال ان ياسم فتكون شؤم على بلاد الاسلام وصدق وصدق رحمه وقال ان هؤلاء لا لا يصدقون الإسلام الصحيح ولا يريدون الإسلام نعلم إن, أن الخبين أتي بي من فرنسا من أخبائه في <تصفيق> وكان يعلم مداخل وضاقات هؤلاء ويعلم خرهم فأطلق طيحة تحذير منهم ومن أجل هذا عجلوا بالتعاون مع اليهود بقضل ولذلك هذا السؤال الذي أسأله لنفسي لماذا لم يقتل اليهود أستاذ من قبل لماذا جاء امر قتله جاء أمر قتله بعد الثورة الخمينية بالسنتين فقط فالكل يسأل نستوى الأستاذ ولماذا قتل معه في نفس الوقت الملك سيصر رحمه الله الذي كان عبد أعظم أعداء الشاعر رافض رئيس الوهابية في التوقيت نفسه قُتِل السادات وقُتِل الملك سيطانة رحمه هذا كان أيضا هو العبد الذي كان للسادات نصرها على اليهود درسوا التاريخ حتى تعلموا عدوكم الحقيقي فأبناء القرد والخنازير تعاونوا مع الرافضة والرافضم الذين يعني أعطوهم الاشاره الحمراء ل تنفيذ مخططين تحت هنا وقد يكون هؤلاء الشباب الجهاد كما استمعنا الان الرصيد او هذه اليهم ان الحاكم كافر فعليكم تقتلو حتى نصدر اليكم ثورتنا وتقيموا تقيموا شرع الله كما يفعلون الآن في بلاد التوحيد والصن <تصفيق> ايضا ملؤوا قلوب الشباب حقدا على آل سعود حتى يصل لهم الجن فاذا هذا الشباب الثائر الجاهل متخلص من آل سعود الذين هم يحكمون الكتاب والسنه ها صفى الجن الساعه الراقبه وصنعوا ما صنعوا بالعراق وللأسف الشباب في غفل وكذلك ما يفعلونه الآن في نصر فأغلب هذه الصخف التي تحرد على الرئيس النصر الحالي من يتأمل فيها يجد أن أغلبها قد اجتمعوا على سبب الصحابة هذه الصخف المعاصرة الجديدة التي كان بعض وتحت رئاسة هذا المعارض للرئيس المصري الحالي الذي يسمى بأينا النور فكان الصحابة يسبون على جريداتها الرسمية التي يسمى بالغد ف... اللعبة صارت واضحة من الذي يموهل هؤلاء ومن الذي يعطيهم هذه الامكانيات الهائلة لإفقاط الحكومة المصرية الحالية لا شك الرافضة لهم الداع الأكبر فيها ومن اجل هذا قاموا بعمل هذا الفيلم ان الذين سبقوا فيه السادات واظهروا انو فرعون هذا الزمان حتى يملاوا قلوب الشباب المصري حقدا اكثر عليه انا ثم يقومون بايدي اهل السنه بافقاءه السنه تحت دعوه تحرير البلاد بحكم الطغوط ف... يعني بارك الله فيكم إنما كائد هؤلاء لا تنتهي ولكن الله عز وجل يعطي البطيرة لمن شاء فأنتم عليكم بارك الله فيكم أن تحذروا وأن تبينوا للشباب ولعامة المسلمة يحاك لهم من قبل أعدائهم الراصبة الذين يتربصون بهم الدواء وكما قال ابن كثير في البداية والنهاية لقد أراد ابن العلقمي الراحضي الذي أدخل التطارق إلى بلاد الإسلام أراد نحو السنة من بلاد الإسلام وكذلك أراد الخميني بل الخميني صرح بهذا بلا أي تورين كانت اهم خطوة عند الرافضة اذا كل الحكومات المعادية له حتى ان كانت حكومات المنية بل مدامة تعاديهم ولا تسمح لهم بنشر كفرهم ها اللابوا عليها وسعوا الى اسقاطها حتى يأتوا بحكومة وسندهم او ان يستولهم على اهل البلاد كما صنعوا به بالعرق ويسعون الآن لتنسيذ هذا المخطط الخبيث على أرض المملكة وعلى أرض مصر الآن وكل هذا بلا شك اليهود فلذلكم يجدون العون الأكبر من إيش من امريكا ومن اليهود وإن كان ثم خلافات هي خلافات على الزعامة فقط ومن الذي أخذ الغنيمة ليست خلافات اعتقادية لا ومن الآن يعني يتصارعون على من يأخذ الغنيمة فقط غنيمة المسلمين او من يكون له السلطة على الأرض فنسأل أن يكون فتحراهم عن بلاد الإسلام وأن يجعل كيدهم في نصورهم وأن يجعل الله من شباب المسلمين العدة التي بها يعني يصب كيد هؤلاء ولن نعم ولن يكون هذا إلا يسئل في العلم فكلما ازددنا علما بصيرة وقمنا بالدعوة إلى هذا العلم وبنشر هذا العلم على قدر ما آتان الله كل في مكانه وكل في محيطه الله يبارك في جهد المقر ويندفع شر هؤلاء بإذنه لكن علينا, علينا بالصبر وعلينا بالاحتكاب بالمسلمين وبتنبيه المسلمين دون أني أسى من غالب الجهل عليه فبفضل الله الكثير من العامة ممن خوطبوا بخطر الرافضة هذا الكلام الذي نقوله الآن فهموا وبلا شك هذا أجيب بداية دفع كيد هؤلاء لنواق لأنهم يسعون بكل قوة إلى حج هذه الحقائق من أهل الصند حتى يصير في أيديهم كالكبش المذبوح يقالون به ما شاء. ولا يحركون حراكا إذا يش... أطبقوا إذا على أنفسهم لكن إذا وجدوا من يصمد أمامهم ولا يعني يمر لمخططهم خاف وعاربوا أنه هناك قوة لا يستهام بها لن تسمح لهم بدخول بلاد الإسلام أو بنحو السنة منهم وذلكم يزدادون غيظا كلما نشرت الكتب التي تحذر من معتقبهم الفاسد وكلما يتمعوا إلى علماء السنة ينددون به ولذلك نعجب ممن يعني حتى الآن ينادي بهذا التقريب في النظام ولنا مزيد كلام عن هذا إن شاء الله في الرب على الشياء في درس في درس صراحة نزيرة ذكر الله بضعه هذا الباب ان يعاد بثقيمه للباب الذي قبله ففكر النار أن ينجدها الأذهان إلى هذا إلى حد الطاغوط الذي يحرم ما أحلى الله ويحرم ما أحلى الله ما الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحلى الله هذا هو الذي في some of من الطغيان أي اي تجاوزات قد جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد حسن نعم كما أخرج هذا إم جرير في تفسيره أنه قال أبطهوت الشيطان نعم نعم نعم عن الإمام مالك أما قال الطاغوط هو كل من عبد من دول الله نعم هذا القول ابن الزريف في تفسيره حتى جاء ابن القيم رحمه الله فذكر تفسيرا أوسع للطاغوس فقال إنه كل ما تجاوز به العبد حده من عبود أو مجموان أو مطار وقال تفسير ابن القيم رحمه الله يحتمل إحدى وجهين <تصفيق> إما أنه أراد أن هذا المذبوع أو المطاع هو الذي أمر الناس بعبادته أو باتباعه على ما أحله من, من شرع الله او ما استحن مما يخالف شرع الله أو أنه يعني أظهر اعتقاده بتحليل ما حرم الله وبتحريل ما أحل الله وأمر الناس باتباعه عليه على هذا فصار مذبوعا ومطاعا في, في ما أحله مما حرم الله وفي ما حرمه مما أحل الله وهذا كله يتنزل عليه عليه علي. <تصفيق> على الكفة الأكبر وهذا يعد عاما في كل شيء من عبد من دون الله فلا خلاف بين تعريف من القيم وبين ما قاله الإمام مالك وإما أن ابن القيم أراد أن المعنى اللغوي للطاغوط يصدق ولا كلما تجاوز ذي العبد حده نعم اه كان شرك اكبر او كان شرك اصغر نعم فما فالذين يعني قد يتبعون مثلا الحكام في بعض ما خالفهم في شرع الله ليس اعتقاد ولكن عن شهوه او عن شبهه دون ان يستحل محرم الله فأولئك يصدق عليهم أنهم إيش قد تجاوزوا حدهم وقد يقال في حق الظالم أنه طاغوت وإن لم يكن كافرا الكفر الأكبر هذا عليش على المعنى اللغوي أما المقصود في الآية هو أنا. فوقا سجد ان معبود الذي عبدا من دون الله برضاه ودعن الناس إلى عبادته او الى اتباعه فيما احل من حرم مما حرم الله والآية تتعلق بمن أراد هذا يعني بمن استحل هذا لقلبهم يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الصاغون ماذا يفضل على المنافق النفاق الأكبر وعلى الكافر والمسرق نعم والآية موجهة بالأصالة إلى المناسقين النفاق الأكبر هم نعم نعم يظهرون الإسلام نعم ولكن في قلوبهم يريدون نعم أن يتحاكموا غير شرع الله عز وجل قد يظلق نعم على بعض من يعني يتولى هذه الولايات قد يظلق عليها ولكن هذا ولكن النفاق الأكبر نعم هذا ليحكم على صاحبه بالكفر للدنيا إلا أن يظهر هذا الكفر واضح نعم فبعض من تولى أمر المسلمين من ولاية الأمر قد يكون بعضهم او من أصحاب الولايات الكبرى أو الولايات المسلمية قد يتنزل هذا على بعضهم نعم أنهم يظهرون الإسلام وهم يريدون أن يتحكموا إلى غير شرع الله ففي قلوبين نفاق النفاق الأكبر ولكن ما نستطيع أن نعمم على ما عليهم الكفر هكذا لا. ولكن ما ألهم إلى الله عز وجل لا. لا. إلا أن مر كفرا مواحا منهم هنا قد نعم يحكم عليه بالكفر ولكن حتى هذا خط عليه بالكفر نعم نعم لا يزيح لنا القروج عليه لما يترطب على هذا من سفك دماء المسلم قد ذكرنا ما فيه الكفاية أيضا في كلامنا السابق في الباب السابق في هذه اقرا اقرا أكمل. أكمل. أكمل. اكمل ما بعده بزاف قال الله لا تسقط في الارض قراته امم وهذه الآية أيضا كما هو واضح هي نزلت في المنافقين في بانتصاط المنافقين فإذا قيل لهم لا تفتدوا في الأرض قالوا إنما نحن المفلحون وهذه الآية نعم قد تنطبق على بعض من يعلم شرع الله عز وجل ويعلم فضل شرع الله ورغم هذا يقدم مع بعض اهوائه او احكام, أحكام البصر على خرع الله بحجة الاصلاح فيخشى على مثل هذا من النفاق النفاق الاجبر ومع ايضا تنتزق هذه الاية على بعض اهل الجدع والاهواء ممن قد يكون بلغ بعضهم مبلغ النفاق الأكبر خاصة منها من هؤلاء الروافض الشيعة هم أحق هم من أكثر الطوائز فسادا في الأرض بخجة الإصلاف بخجة حماية آل البيت يسعون إلى الأمم المتحدة التي يحكمها الطواغيط بالفعل من أهل الكفر ها؟ كي يطلبوا منهم أن يسمحوا لهم بحماية مقامات آل البيت المذعومة كي يمارسوا فيها الشركة الأكبر ويطالبون أن تطلق الحكومة المصرية أيديهم في هذه المقامات كي يتحكموا فيها بما شاء فأمثل أولئك أحق بهذه الآية أنهم يتحكمون إلى تغضب السابق وإلى طواغيتهم من أئمتهم ها نحو الخمين ومن جاء بعدهم او من طواغيت أهل الكفر مؤثر على الناس تحاكما إلى أهل الكفر وأحق الناس من هذه الآية وأيضا يضبق هذا على كبار أهل الزدع من اهل من اهل القبله فإذا وين لهم الحق فعم عرفوا المنهج السلفي الصحيح وكيل لا مستقه ولا ولا تطعنوا في العلماء ولتعظم اهل البدى قالوا إنما نحن مصلحون إذا قيل لهم إن اتهامكم ولما الجفع التعديل بالغلو في التجريح هذا يعد من الفساد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ففيهم من ثمات المناسقين ما لا يعلمه إلا الله وإن كان البعض يفعل هذا عن تأويل فما قاله إلى الله عز وجل وكذلك طبعا يصدق هذا على الخوارج أيضا ممن يقومون بتذجير بلاد الإسلام بخشرة الإصلاح وعليهم يتنزل قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهم <تصفيق> ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين وبلا شك أيضا مثل هميشو هذه الآيات لعصاة المسلمين والأصحاب الكبار نصيد منها على قدر إستاذهم وعلى قدر مختلفتهم <تصفيق> ولكن الموقف الاكبر لأهل الرفض والتسيب وكذلك لأهل النفاق الاكبر ممن ينتمون الى هذه القبله الذين ينتمون لهذه القبله الله يخاطب كل كل هؤلاء بقوله تعالى اصحف من جاهليه ومن أحسن من الله حكما من القوم يقنون أفحكم أئمة الشيعة الرافضة يبغون الذين هدموا المساجد وأرادوا الحسينيات بدلا من المساجد والذين بنوا كعبة كي يحولوا المسلمين إليها إذا هدموا بيت الله خرام ويطاف بها الآن كعبة على غرار الكعبة المشرف نحو كعبة أبره سنقول لهم أبل حكم الجاهلية تبغون يريدون اعاده هذه الامه الى عهد الجاهليه الاولى الى الى عباده الاوثان باسم حب اهل البيت نعم الله على من يبغض اهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله على الشيعة الرافضة الاماميه الذين هم اعداء اهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدعو خربنا يعني نعوذ بالله أن يكون هؤلاء إخوان إخوانا لنا نعوذ بالله أن يكون الرافضة المجرمين قتلت المسلمين أن يكونوا إخوانا للموحدين من أهل السنة نعم ونحن نبرأ من أخوتهم هم إخوان أجليس كما قال العلامه توفيق الجزيري حفظه الله اقرا لنا <تصفيق> حديث هذا لكن اثنان دي نعيم ابن محمد تخرجه ابن ابي عاصم في السنه واخرجه غيره ناخذ من باب في الابانه ومن لغيم محمد هو امام في السنه بلا شك ومن من قبر في المحنه مع الامام احمد حتى قتل رحمه الله او معذره وقد تذجر به نعم فاسهني فكان وقت طويله نعم والذي قتله أحمد نفر أحمد قتل واحمد بن نصر الخزاعي نعم وانا اذكر ان هه النوع من محاجه قتل الاملاء في نحن ولكنه يعني من من كان يعادي الجهنيه اعداء شديدا ها؟ نورهان محمد لا ليس هو الشهاب يلا ما نعم قد يكون لسعد ما رواه ولما تعرض له من المحن والفتن اللي تعرض لها مع الإمام أحمد كان أحيانا قد يحفظ في صفزه ولذلك القول العدل فيه أنه صدوق في الرواية كما قال العلامة المعلمي اليمان في التنكيل الدفاع الجفاع عن نعيم المحمد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <نعم> إنه يقبل ما يرويه إلا ان تظهر المكار عليه أو أن يخالف من هو أوصق منه ولذلك قال الحافظ عنه أنه صدوق يخطئ ما ورد حديث قد يكون في شيء من النكاره في لفظه قد يكون نوعا من الرواه والمعنى لا يندى نعم والصحيح ان الحديث قد ضعفه العلامه ابن الأنباري الله تعالى لما ذكرناه من حال نعيم بن محمد وصححه وحتى بعض اهل العلم كما أشار المصنف <تصفيق> اقرأ دي باره. اول واخرج ابنه جرير في تفسيره يعني الشاذيه مرسلا نعم. نعم. نعم. نعم. نعم في اسناده ضعيف من لا يصح نعم نعم وهذا بالنسبه ان الحديث الاثاني حديث موضوع نعم في اسناده الكلبي ومتهم من الكذب وايضا في اسناده ابو صالح الذي رواه ابن عباس وهو وهو مفروك ولم يصمم ابن عباس وقد اثاره الى نعم الى اسنادي هذا هذا الطريق الحافظ والفتح والبغوي في تفسيره مع مغيرهم نعم والمكارة بلا شك ظاهرة على المتن مع البطلان انا عمر رضي الله عنه ما كان ليفعل هذا إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بلا شك من الكذب على عمر نعم فاضل لا. وأما الشق المتعلق بكعب من الأشرف هو صحيح لا. فكعب من الأشرف كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يرضى بفقن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح لا. فكعب من الأشرف هو الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله لا. لما أظهره من البغض والعداوة الصريحة له وكعب نعم كما أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه نعم وإيضا قصة قتل كعب بن الأشرف في البخان نعم نعم ورسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقتل المنافقين فأولا الذين أذوا الطرافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحكموا إلى كعب بن الأشرف إن صدقت هذه القصة كانوا من المنافقين وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقتل المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام كذبا ولما سئل عن العلة قال تريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لأن هؤلاء في الظاهر كانوا أصحابا من النبي صلى الله عليه وسلم أمام, أمام الآخرين فإذا قتلهم أشاع أهل الكفر أن محمدا يقتل من يدخل في دينه وبهذا يصب الآخرين عن الدخول في الإسلام فكانت حكمة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم وبالشك كانت وحي من الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نكتفي بهذا في كتاب التوحيد وننتقل إليش إلى الدرس الآخر المتعلق بيش بالتحذير من الرافضة وصلى الله على محمد بن وآله أصحاب Oh, mhm.